الحب هو اسم عباده لا صار لله النبي والدين هو درب السعاده هو زاد عمري ومشروبي الحب هو اسماء عباده لا صار لله والنبي والدين هو درب السعاده هو زاد عمري ومشروبي ما دام اسألني عن قلبي واسألني وشهو الحق بجاوبك ربي مادام أنا لي قلبي اسألني عن قلبي واسألني وشهو الحق بجاوبك زید ما نعبد اللی اول واخر شاید الحب حب الله اول واخر شاید الحب حب الله الحب أصل في كل دين وقلوبنا هي الفروع الحب حب الآخرين لعيونهم نضموا ونجو الحب أصل في كل دين وقلوبنا هي الفروع الحب حب الآخرين عيونهم مضم و نجوم يا بایع اللوهام من حب ما يكره الحب هل اسلام في قلوبنا فطره يا بایع اللوهام من حب ما يكره الحب هو الإسلام في قلوبنا فطران الله ما نازل ما نعبد إلا إياه أول وآخر شيء الحب حب الله أول وآخر شيء الحب حب يا ربي حبي لك عظيم وأكثر من الكثر بكثير أسألك حبك يا كريم وبك من عذابك أستجير يا ربي حبي لك عظيم وأكثر من الكثر بكثير اسأل حبك يا كريم و من عذابك استجير اللهم لا زين ما نعبد الليا أول و آخر شيء الحب حب